يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس بينما نحن قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر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 الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق قال يعني عمر رضي الله تعالى عنه فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلديستم فلديستم ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث سبق وأن درسنا جانبا منه وانتهينا إلى الكلام حول مسائل تتعلق بالإسلام والإيمان وتناول المؤلف يعني الإمام ابن رجب في هذا شرح لهذا الحديث هذه المسألة بشيء من التفصيل والإسهام وخلاصة ما ذكره في هذه المسألة أن هذه الألفاظ الإسلام والإيمان ألفاظ استخدمها الشرع وذكرت في كتاب الله وجاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتناولها كثير من علماء المسلمين بالشرح والتفصيل ووجدنا أن هذه الألفاظ تارة تأتي في الآية من كتاب الله. مفردة وتارة يقرن الله جل وعلا بين اللفظين في كتابه الكريم ويجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وانتهى أهل العلم إلى أن هذه الألفاظ كل واحد منهما له معنى يختص به ويشمل اللفظه الثانيه من حيث المعنى فاذا ذكر معا اختص كل لفظ منهما بمعنى يختلف عن الاخر اما ان اجتمع في لفظ اما اذا افترق في لفظ بان ذكر واحد منهما فهو يدل على معنى اللفظ الثاني يعني ينضوي معنى اللفظ الثاني في هذا اللفظ فاذا استخدم القرآن لفظة الاسلام قصد بها الاعمال الظاهرة والباطنه وإذا جاءت الآية مقتصرة على لفظ الإيمان تناولت الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة ولذلك هاتان اللفظتان كل واحدة منهما تدل على الأخرى إما بالتضمن وإما باللزوم فإذا ذكر الإسلام استلزم ذكر الإيمان حيث لا يظهر الإسلام ولا يكون شعارا لإنسان إلا إذا اجتمل على جانب من الإيمان فذكر الإسلام يستلزم الإيمان وإذا وصف الشخص بالإيمان فإن وصفه بالإيمان يتضمن وصفه بالإسلام لأنه لا يبلغ درجة الإيمان خاصة في الأعمال الباطنة والاعتقادات الغيبية إلا إذا تجاوز مرحلة الإسلام ولهذا تكلم الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة وبدأ يسرد الآثار الدالة على هذا المعنى لأن هذا هو أظهر المعاني في تفسير الاسلام والإيمان حيث إن من أهل العلم من يرى أن اللفظتين مترادفتان أو يرى أن اللفظتين مترادفتان ولذلك يقول كل واحدة تدل على الاخرى واذا ذكر في لفظ يعني جاء على سبيل التاكيد وقمنا في درس الدرس الماضي في استعراض كلام الامام ابن رجب رحمه الله عند قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مرات لفظ الايمان فيما يطلق على الإسلام يعني على الاعمال الظاهره واستخدم لفظ الاسلام فيما يطلق يعني على الاعمال الباطنه وذلك عند افتراقهما قال ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقروم بالإيمان من حديث جبريل لما سئل ما الإيمان عرفه بأركان الإسلام فدل ذلك على أن أركان الإسلام تدخل في مفهوم الإيمان قال وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان يعني الذي جاء في حديث جبريل وذلك كما في مسرد الإيمان أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان ففسر هنا او ادرج تعريف الايمان ضمن تعريف الاسلام قال وما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فاي الايمان افضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال ان تهجر السوء قال فاي الهجرة افضل قال الجهاد يعلق الحافظ ابن رجب على هذا بقوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال يعني أدخل في مفهوم الإيمان الأعمال لأنه كما مر بنا في درس ماض ان الذي عليه اهل السنة والجماعة ان العمل جزء من الايمان جزء مكمل في تعريف الايمان لان الايمان عندهم هو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالايمان جزء مكمل بمعنى أنه إن وجد كمل الإيمان وإن نقص ينقص كمال الإيمان ومن الأعمال ما ينقض نقصه أو ما ينقض نقصه الإيمان كما مر بنا في مسألة الشهادتين النطق بهما وهذا عند اهل السنة والجماعة جميعا او ترك الصلاة وهذا عند الحنابلة واهل الحديث وغيرهم ممن يرون ترك الصلاة كفر فهو ينقض الايمان وهكذا عند بعض السلف الصالح رحمهم الله ان ترك الحج ينقض الايمان كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه وعند سائر اهل السنة والجماعة انه ينقص كمال الايمان وهذه النقطة وهي أن العمل فقده ينقص كمال الإيمان لا أصل الإيمان هو مذهب اهل السنة والجماعة بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج فإن الخوارج يرون ارتكاب المعصية بترك الواجب ناقض للإيمان ولذلك يحكمون بكفر من ارتكب كبيره والمعتزله يذهبون الى ان من ارتكب الكبيره ومات على ذلك فهو خارج عن ليس بمؤمن يسلبون منه الايمان يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر ولذلك احدثوا منزلة بين المنزلتين يضعون فيها وينزلون فيها مرتكب الكبير الا ان اصل المبدأ والمذهب الذي صاروا عليه هو ان العمل جزء ناقض لاصل الايمان قال وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الاسلام والايمان هل هما واحد ام هما مختلفان فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك وصنفوا في ذلك تصاليف متعددة فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد يعني أنهما مترادفان منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وقد روى هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سعيد الرملي عنه إلا أن أيوب ضعيف أيوب, أيوب في روايته عن سفيان ضعيف ولذلك هذا القول يعني لا تصح نسبته إلى سفيان ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما يعني يجعل بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص من وجه ولذلك عندهم كل مسلم مؤ... كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا هذا معنى العموم والخصوص من وجه قال ومنهم من يحكي عن اهل السنة التفريق بينهما كابي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة يعني ابن دعامة السدوس وهو من ائمه التابعين وداود ابن ابيهن وابو جعفر الباقر يعني محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الملقب بالباقر وهو احد امة الى البيت وكذلك الامام الزهري وهكذا حماد بن زيد وابن مهدي يعني عبد الرحمن وشريك وابن ابي ذيب واحمد بن حنبل وابو خيثمه زهير بن حرب ويحيى بن معين وهؤلاء جلهم من ائمة الحديث والفقه ويورهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما يعني بين الايمان والاسلام وقلنا ان اظهر الاراة في ذلك ان الايمان والاسلام إن افترقا اجتمع وإن اجتمعا افترقا يعني إن ذكر أحدهما دل على الآخر وكان بمذابة المرادف وإن ذكر معا حمل كل واحد منهما على معنى قال وكان الحسن وابن سيرين وهما من علماء التابعين يقولان مسلم يعني يقولان في الشخص إنه مسلم ويهبان أو يهابان أن يقولا مؤمن ولهم في ذلك دليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص يتحدث عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى غيره من في الغناء ولم يعط قال يا رسول الله انه رجل مؤمن فقال له صلى الله عليه وسلم او مسلم او مسلم فدل ذلك على هذا التفريق قال وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال اذا افرد كل من الاسلام والايمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ أي كل واحد منهما يدل على ما دل عليه الآخر وإن قرن بين الاسمين بأن جمع كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كان بينهما فرق فيحمل الإسلام على من أتى بالظواهر من الأعمال وعلى من أتى بما يدل على شعار الإيماء الإسلام ويحمل الإيمان على من أتى بالامور الغيبيه قال والتحقيق في الفرق بينهما ان الايمان هو تصديق القلب واقراره ومعرفته والاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له يعني المجيب الاعمال الظاهره ومالك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان سماهما الدين وهذا ايضا مما يدل على ان احد الاسمين اذا افرد دخل فيه الاخر وانما يفرق بينهما حيث قرن احد الاسمين بالاخر فيكون حينئذ المراد بالايمان جنس تصديق القلب يعني والاقرار باللسان والعمل بالاركان والاسلام حينئذ يكون جنس العمل قال وفي مسند الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الاسلام علانيه والايمان في القلب وهذا لان الاعمال تظهر علانيه والتصديق في القلب لا يظهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قال لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه إنما يتمكن منه في الحياة ولذلك سؤوله أن يكون الإنسان على الإسلام. فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا سأل الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون عند الموت على الإيمان. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم فإن من حقق الإيمان الذي هو أعمال القلب من الإقرار والتصديق والاعتقاد لأن هذه الأعمال واجبة ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذلك الأعمال المناطة بالقلب صلاحها يسري على سائر الجسد وفسادها يسري على سائر الجسد ومن هنا كان المنافقون حكم عليهم بالكفر لفساد اعتقادهم وإن تظاهروا بأداء العبادة قال فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في المسجد وهو يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه يعني لو ان قلبه استشعر ما هو فيه من العباده فانه سيسيطر على سائر الجوارح ولذلك العبث وعدم الخشوع والخضوع علامة من علامات غفلة, الإيمان غفلة القلب علامة من علامات غفلة القلب قال وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحقق أنت ما ما عمل جوارحه بأعمال الإسلام حتى يعني وإن عملت الجوارح لكن لما لم يبلغ الإيمان القلب فهذا لا يزال في مرحلة بعيدة عن الإيمان قال فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام لكن هذا لا يعني انتفاء مطلق الإيمان عنه وإنما ينتفي كمال الإيمان عنه بقدر نقصه ويبقى جزء من أصل الإيمان في قلبه وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا في هذه الآية نفع العرب الإيمان وأثبت لهم الإسلام بمعنى الخضوع والخشوع خضوع القلب والجوارح هم قاموا بها لكن لما كان عمق الإيمان لم يبلغ في قلوبهم المبلغ المطلوب لذلك نفي عنهم وإن ثبت لهم الإسلام وليس هذا معنى أنهم كما وصف بعض أهل العلم وصفهم بأنهم منافقون الجواب لا هم ليسوا بمنافقين لأن المنافق هو من ينكر بقلبه ولا يعتقد أما هؤلاء فيعتقدون لكن لما كان اعتقادهم ضعيفا لم يتحقق تتحقق غايته لذلك سلبوا الإيمان وإن ثبت لهم الإسلام قال ولم يكونوا منافقين بالكلية على اصح التفسيرين وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره يعني من أهل العلم بل كان إيمانهم ضعيفا ويدل عليه قوله وإن, وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا بخلاف المنافقين لأن الله سبحانه وتعالى حكم بأن أهل النفاق الله يحبط أعمالهم والله لا يقبلها منهم والله يردها عليهم فذا فهذه الآية فرقت بين هؤلاء العرب وبين المنافقين من حيث إن الله وعدهم بقبول العمل بخلاف أهل النفاق فإنهم موعدون برفض العمل يعني لا ينقصكم من أجورها فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له لم تعط فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو مسلم يشير إلى أنه لم يحقق لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا لكن اسم الإمام ينفى عمن ترك شيئا من واجباته كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن والمراد به نفي الكمال أي أن يكون مؤمنا كامل الإيمان لأن كمال الإيمان يمنعه من الوقوع في المعاصي فإذا ضعف الإيمان قد يجرئه ذلك على الوقوع في المعاصي قد يقع في المعاصي والشاهد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن نفي الإيمان الوارد في الآيات أو في الأحاديث إنما المراد به نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان لأنه متى انتفى أصل الإيمان خرج الشخص عن دائرة الإسلام قال وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن يعني تعبيران مستخدمان منهم من يقول في الشخص ناقص الإيمان ومنهم من يقول ليس بمؤمن يعني يريد به ليس بكامل الإيمان لكنه مسلم على قولين يعني اختلاف أهل العلم في ذلك على قولين وهما روايتان عن أحمد ومعنى روايتان يعني أن الإمام أحمد نقل عنه القولان فبعضهم يقول نقل عنه أنه يقول ليس بمؤمن وبعضهم نقل عنه أنه يقول ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان وأما سوء فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته وهذا أيضا يعني المسألة التي جرى فيها الخلاف في من قال لا اله الا الله نقول نحن اثبتنا له حكم الاسلام نقول هذا مسلم حكما فان اقام الصلاة كان ذلك شعارا من شعائر الاسلام وان دفع الزكاة كان ذلك شعارا من شعائر الاسلام وهكذا بقية اركان الاسلام فان ترك ركنا من اركان الاسلام لم يدفع الزكاة لم يصم رمضان لم يؤدي الحج ترك الصلاة هنا الذي عليه اهل السنة والجماعة انه ان ترك هذه على سبيل التهاون هو لم ينكر وجوبها إن سئل عن وجوبها قال هي واجبة لكنه قصر في أدائها ملك الزاد والراحلة ولم يخرج للحج كان صحيحا شحيحا قادرا على الصوم لكنه ما صاب ملك النصاب ولم يدفع الزكاة يقول جمهور أهل العلم جمهور أهل, أهل جمهور أهل السنة والجماعة أنه إن كان هذا حاله يقر بوجوب هذه الأركان وإنما تركها على سبيل التهاون فهذا لا يخرج عن الملة وهو منتظم في سلك المسلمين لكنه على خطر عظيم واختلفوا في الصلاة فجمهور أهل السنة والجماعة يلحق الصلاة بغيرها من الـ من الأعمال والذي عليه كما بينت في أول الدرس مذهب الحنابلة وجمهور أهل الحديث كأ إسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الحديث يحكمون بخروجه من الملة ويعتبرون ترك الصلاة سواء كان تهاونا أو كان جحودا مخرجا من الملة ولهذا قال هنا وعما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته وإنما ينتفي وإنما ينفى بالاتيال بما ينافيه بالكلية ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته لأن نفي الإيمان كما قلنا مصرف إلى نفي الكمال وأما نفي الإسلام فمنصرف الى نفي اصله وان كان قد ورد اطلاق الكفر على بعض المحر... فعل بعض المحرمات واطلاق النفاق ايضا واطلاق الكفر والنفاق الاصل انه ينقض الايمان ومع ذلك فان لكثير من اهل السنة والجماعة رأي في هذا فهم أحيانا يطلقون لفظ الكفر ويريدون به الكفر الأصغر كفرا دون كفر أو يريدون به الكفر على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة وإذا أطلقوا النفاق فإما أن يريد به النفاق الاعتقادي والنفاق الاعتقادي هذا ناقض للإسلام اما النفاق العملي وهو الذي يقع من بعض من يدعي الاسلام فهذا لا ينقض الاسلام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن وجدت فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتمن خان فهذه خصال اذا وجدت في شخص وصف بانه منافق لكن المراد به النفاق الذي لا يخرج عن الملة وهو الذي يسمى بالنفاق العملي واضح قال واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا اصغر او منافقا النفاق الاصغر الا هو النفاق العملي قال ولا اعلم ان احدا منهم اجاز اطلاقا نفي الاسلام نفي اسم الاسلام عنه يعني عن مرتكب الكبير الا انه روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما تارك الزكاة بمسلم ما تارك الزكاة بمسلم وهنا يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على أن تاركها جحودا لأن أهل العلم متفقون أهل السنة والجماعة على أن من ترك عملا من أعمال الإسلام جحودا يعني نكرانا ينكر وجوبها او ينكر مشروعيتها فهذا يخرج عن الاسلام يحكم بكفره لكن الخلاف في من تركها تهاونا فذا عرفنا ان مذهب اهل جمهور اهل السنة والجماعة على انه لا يخرج عن الاسلام الا فيما يتعلق بالصلاة فهي عند الامام احمد تخرج من البلد قال ويحتمل انه يراه كافرا بذلك خارجا من الاسلام يعني اذا انكر وجوبها وكذلك روي عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيمن تمكن من الحج ولم يحجه انهم ليسوا بمسلمين يعني حكم عليهم بالكفر وجاء الاثر عن عمر رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان اكتب الى اولياء الامصار امراء الامصار ان من وجد زادا وراحلة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا القول عن عمر رضي الله عنه يحمل ان على المبالغه والتشديد على من وجب عليه الحج ان يبادر لان عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان اداء الفريضه واجب على الفور لا على التراخي فشدد وغلظ على من ملك الزاد والراحل أن يبادر للحج أو يحمل قول عمر رضي الله عنه على أن من فعل ذلك جحودا يعني أنكر وجوب الحج فهذا الذي يضرب عليه الجزية ويخرج عن نائرة الإسلام وأما من ترك الحج تهاونا فاهل العلم لهم فيه قولان ذار جماعة من اهل العلم لان الحج يجب على الفور يعني بمجرد ما يملك الزاد والراحل ويامن الطريق يتعين عليه الخروج فاذا تأخر يأثم واذا مات يموت مفرطا وذار جماعة من اهل العلم الى الحج إنما وجب على التراخي لا على الفور قالوا لأن الله جل وعلا فرض الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة كما جاء في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة لكنه لم يحج إلا في السنة العاشرة وهذا دليل من قال على التراخي لكن القائلين بوجوب الحج على الفور قالوا إن ثم تمانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى الحج في السنة التاسعة او في السنة السادسة اما في السنة السادسة فلان اهل مكة كانوا يحولون بينه وبين الحج واكبر دليل على ذلك ما حدث في صلح الحديبية واما من قال في السنة التاسعة قالوا لان الحج لم يكن خالصا لله ولم يكن الحج مقصورا على أهل الإسلام، لأنه كان فيهم غير المسلمين. والله سبحانه وتعالى إنما منع الكفار من الخروج إلى، ومنع المشركين من الخروج إلى الحج في السنة العاشرة يوم أن نزل السورة براءة براءة من الله ورس ورسوله إلى المشركين. الى اخر السورة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه بها يقرأها على الحجاج في السنة التاسعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقرأها على اهل الحج على الناس يوم عرفة وبعد ينام ناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان فلما كانت هذه موانع منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الحاج أخره حتى حج في السنه العاشرة وعلى كل محل الاستشهاد هو أن الأعمال الظاهرة يعني من اهل العلم من يرى ان تركها يخرج من الملة كما روى عن عمر قال وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه بمن تمكن من الحج ولم يحج انهم ليسوا بمسلمين والظاهر انه كان يعتقد كفرهم ولهذا اراد ان يضرب عليهم الجزية يقول لم يدخلوا في الاسلام يعني على نصرانيتهم قال وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا أطلق أو اكترم به المدح يعني يقال هذا مسلم غيور هذا مسلم صالح هذا مسلم تقي فيراد به مسلم مؤمن او اذا اطلق او قرنا قال اذا اطلق او اقترن به المدح دخل فيه الايمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمر ابن عبسة كأن هذا هو الخلاصة يعني الاسلام اذا اطلق يراد به الاسلام والايمان والإيمان إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان وإذا استمع أطلق كل واحد منهما على معنى قال وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية فغارت على قوم فقال رجل منهم إني مسلم فقتله رجل من السرية فنبي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني فبلغ النبي هذا الخبر فقال فيه قولا شديدا فقتلته وقد قال لا اله الا الله وهذا الاثر يروى عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سرية فلما تصدى لرجل يريد قتله وتمكن منه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني مشددا في ذلك قال يا رسول الله انما قالها خشيه قالها فرقا قالها تقيه فقال له صلى الله عليه وسلم هل شققت هل شققت عن قلبي قتلته بعد ان قال لا اله الا الله يقول أنس فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا ذلك اليوم يقول أسامة من شدتي ما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث يقول فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل يعني خوفا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا وهذا محل الاستشهاد حيث سماه مؤمن بمجرد أن قال لا إله إلا الله التي هي علامة من علامات الإسلام لأن الإسلام يستلزم الإيمان ثلاثة مرات يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات قال فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بأصول الأصول الخمسة لم يص لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول وقد أخبر الله بمجرد هذا القول حيث حكم له النبي صلى الله عليه وسلم في يقول وهناك دليل آخر وهو وقد أخبر الله عن ملكة سبع أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة لما قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كيف حكم لهاب الاسلامي الاسلام الذي يستلزم الايمان قال واخبر يعني القران عن يوسف عليه السلام انه دعا بالموت على الاسلام وهذا كله يدل على ان الاسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق أي يستلزمه لأنه يستحيل أن يوجد إيمان بغير إسلام ويستحيل أن يوجد إسلام بدون إيمان لأن قول الإنسان لا قول لا إله إلا الله مادام قالها اعتقد معتقدا بها في قلبه فقد أحلت في قلبه جزءا من الإيمان هذا الجزء وجد مع التلفظ بلا إله إلا الله ثم هذا الجزء يتنامى ببقى ببقية أعمال الإسلام ويتكامل باداء وبالقيام بأحكام الإيمان وبأركان الإيمان نعم اشعرنا نقول له نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ ما الذي يحمله على النطق بها إن لم يكن ذلك باعتقاد من؟ نعم قد يقولها المنافق يقول المنافق لا إله إلا الله والله أخ حد أخبرنا عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء لا تفيدهم لا إله إلا الله، لأنهم قالوها باللسان ولم يعتقدوها بالقلب. والعبرة في ذلك إنما هو اعتقاد القلب. قال وفي سنة ابن ماجه. من حديث عدي أو عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عدي أسلم تسلم قلت وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمر بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها قال فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام مع أنه من أركان الإيمان فدل ذلك على أن المراد بقوله أسلم تسلم يعني ادخل في الإسلام والإيمان معا ادخل في الإسلام والإيمان معا ثم إن الشهادتين يعني اشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال من خصال الاسلام بغير نزاع وليس المراد الاتيان بلفظهما دون التصديق بهما فعلم ان التصديق بهما داخل في الاسلام مع انه من افعال الايمان وقد فسر الاسلام المذكورة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فسر بالتوحيد والتصديق، أوفسر بالتوحيد والتصديق طائبة من السلف. قال المراد بقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني النطق بالشهادتين والتصديق بهما والعمل بمقتضاهما. طائفة من السلف منهم. محمد بن جعفر ابن الزبير ولعله اراد بذلك الامام الطبري لانه عزى هذا القول الى الامام الطبري وهو من المفسرين لكتاب الله هكذا هو ابن الزبير لاب قد يكون هذا احد يعني اجداده نسبة إلى جده لكنه في نسبته إلى بلده يقال الطبري قال وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيماني في القلب ونثبت أو تثبت لهم المشاركة في اعمال الاسلام الظاهرة مع نوع ايمان يصحح لهم العمل اذ لولا هذا القدر من الايمان لم يكونوا مسلمين وانما نفى عنهم الايمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته وهذا مبني على ان التصديق القائم بالقلوب متفاضل وهذا الذي عليه عن آل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الصحيح وهو صح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد الله أو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره يعني الإيمان ولذلك رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه إيمان غيره قال وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه المسألة التي أشار إليها هنا الحافظ ابن رجب ويتفاضل الإيمان هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل في ذاته وأن من أسباب تفاضله الأعمال الصالحة بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الإيمان لا يتفاضل وأنه لا يزيد وهي مساله يعني محل نقاش بين السلف وبين غيرهم من الخلف كما ذهب إلى ذلك ما ينقل عن بعض أصحاب الأهواء والفرع قال رسول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل كانت الصحابة يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال يعني الضحك ما يؤثر ما يضيع إيمانهم فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كما جاء في أحاديث الشفاعة من أن الله يأمر نبيه وأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة أو مثقال أو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح يصحه أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لبعضه عندهم. قال وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاء السعادة والشقاوة واستحقاق والاستحقاق الجنة والنار يعني علق مسائل استحقاق الجنة والنار عليها والاختلاف في مسمياتها اول اختلاف وقع في هذه الامه يعني في مساله الايمان والاسلام اول خلاف وقع خلاف الخوارج ولذلك وجدناه وقع يعني في اخر اصر الصحابة رضوان الله عليهم